فلا يزال حديثنا ممدودا مع قصة أصحاب الأخدود وهذا الصراع صراع بين الحق والباطل هذا الصراع دائم ومستمر ولا ينقضي إلى يوم القيامة لكن جرت عادة الله كما أسلفنا بأن العاقبة للمتقين قصة أصحاب الأخدود رواها الإمام مسلم من حديث حمار بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب الرومي رحمه الله رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم أولخص ما ذكرناه في الحلقة الماضية حتى يكون كلام كلهم مرتبطا بعضه ببعض قال صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فأحضر لي غلاما حتى أعلمه السحر فبعث إليه غلاما ليعلمه وكان في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر راهب فقعد إليه الغلام وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أت الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أت الساحر متأخرا يعني ضربه الساحر فشك ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر وهذه تورية والحرب خدعة فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال الغلام اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب فأخذ حجراً وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فقتل هذه الدابة ليمضي الناس وقذف الحجر فقتل الدابة ومضى الناس فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله من أن أمر الراهي أحب إلى الله من أمر الساحر فأت الراهب فأخبره بما كان فقال له يا بني قد صرت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما بلغ وما أرى وإنك ستبتلى كما هو شأن كل أهل الحق لا بد أن يبتلو أن هذا ميراث النبوة ويبتلى المرء على قدر دينه كما في حديث سعد بن أبي وقاص في سُنن الترمذي جمع الترمذي وغيره قال فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام قد بلغ به أنه يبرئ الأكماه والأبرصا ويشفي أمراض كثيرة بإذن الله عز وجل فسمع جليس للملك كان قد عمي بهذا الغلام فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا أجمع لك إن, إن أنت شفيتني فقال له الغلام إني لا أشف أحدا إنما يشف الله تعالى فإن آمن دعوت الله لك فشفاك فأمنا بالله تعالى فشفاه الله عز وجل وعند هنا وقفنا أن وقلنا ساعة إذ أن كل إنسان في أي مكان من أرض الله عز وجل قد شرفه الله بهذا الدين يستطيع أن يكون أسبوعا تشير إلى هذا الطريق الآمن طريق الله عز وجل هذا الغلام انظر كيف استغل هذه الحالة من التعلق من قلب هذا الرجل الأعمى به فدله على الله عز وجل وأعداء الإسلام يصنعون هذا في الباطل ولا يستحيون من باطلهم، فأهل الحق أول بهم أول بذلك منهم، أهل الحق أول بذلك منهم، فالغلام قال لل... لل للرجل هذا قال إني لا أشف أحدا، وإنما أشف الله عز وجل، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفك، فعلقه بالله عز وجل ولم يعلقه بنفسه، وهذه آفة يقع فيها كثير من الإخوة اللي بيتعنوا العلاج بالقرآن والسحر والحاجات دية يبلغ الأمر والعظيم هو يعلق الناس به يبقى متصور أن لو قلت شيخ العفرتها يجري على طول وده غلط يبغي أن يعلق الناس بالله عز وجل لو صححنا ما يصنعه هؤلاء وغضبنا الطرف عما عليه من ملاحيظ ومشاكل ومخالفات أحيانا فيجب على كل معالج سواء كان علاجا تجريبياً أم علاجا قرآنيا أن يربط الناس بالله عز وجل ويدلهم على الطريق ولا يعلقهم بنفس لأنه مش دائم الله تعالى هو الذي لا يموت الحي الذي لا يموت فلما سمع الرجل ذلك الكلام آمن فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس من قبل فلما رأاه الملك وقد عاد إليه بصره قال له من رد عليك بصرك ما الذي جرى لك فقال الرجل ذا كان جليس وكان نديم يعني قال ربي رد علي بصري فقال له الملك ولك رب سوى انت لك رب غيري وهو هذا الملك كان يحسب نفسه رب هؤلاء وكان يعاملهم على هذا المنطق عبيده وهو سيدهم وربهم قالوا ليك رب غيري فقال له اليليس هذا ربي وربك الله عز وجل طبعا أنت لست ربا أصلا أنت مجرد ملك ولك رب كما أن لي ربا وربي وربك هو الله عز وجل فلم يقبل الملك هذه العبارة واخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجاء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرؤ الأكماه والأبرص وتفعل وتفعل، فقال إني لا أشف أحداً وإنما يشف الله عز وجل. الملك مفكر إن هذه البراعة التي بلغها ذلك الغلام حتى استطاع أن يرد بصر جليسه إنما بسبب ما تعلمه من الساحر أولا يدري أن الساحر لا يستطيع ذلك إنما هذا بدعاء هذا الغلام لربه عز وجل. بعد إيمان ذلك المدعو له ولذا رفع الله عنه كربة وشفاه منمرض لكن هو مش عايز يتصور هذا ويريد أن يرد هذه المصلحة إلى الباطل كما هو شأن أهل الباطل دائما يريدون أن يردوا أي خير لباطلهم وأي شر يلسقونه بالحق أي حاجة تيجي وحشة ولا حاجة يقول لك هو السابق فيها الإسلام الالتزام هو السابق الإرهابيين هم اللي عملوا كده. طب أي حاجة مصلحة يقول لك آه دا لا بالتنو... بالتن... بالتنوير واللي إحنا اللي بنقول كده وندعو إلى هذا و... فيلصقون الخير بباطلهم دائما والشر بالحق أي شيء يأتي فيه إشكال لك دا بسببكم كله منكم طب حاجة مناش دعوة بيها برضو أنتوا السبب فيه يعني رمتني بدايها وانسلت كما يقول بعض القائلين فالملك قال له أنا شايف أنك أنت بلغ من سحري كما بلغ أنت بقيت ساحر كبير أوي وصرت تبرئ الأكمة والأبرصة وتفعل هذا كله فقال له لا ما حصلش أنا لا أشفي أحدا ولم يبلغ هذا من سحري إنما يشفي الله عز وجل فقال ولك رب السواي قال نعم قال فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب الراهب كان قال له إن ابتليت فلا تدل علي لكن الغلام ما تحمل وهذا أمر مقدر فدل الغلام على الراهب الراهب كان قصده من هذا ليس التنصل من المسؤولية ولا الهروب من, من القتل في سبيل الله إنما كان قصده من محافظة على الدعوة هو شغال متستر الملك مش واخد باله منه يدعو إلى الله عز وجل فكان يريد أن يظل في صومعته حتى يعلم الناس طريق الله عز وجل ولا يريد من الملك ولا من دنياه شيئا وخشي إن دخل معه في صراع أن يقتل كما هو الذي سيحدث فيضيع على الناس مصلحة دعوته إلى الله عز وجل ولهذا قال له إن ابتليت فلا تدل علي ليس هروبا ولكن محافظة على الدعوة فلما عذب الغلام دل على الراهب فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك اكفر بما أنت عليه واعبدني يعبد الملك يعني فأبى أن ما ينفعش طبعا مش ممكن أي إنسان يذوق طعم الإيمان وحلواته لا يرجع وإن قطع أي واحد كما في حديث رقل الذي في الصحيح من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن المسعود عن ابن عباس في من حديث أبي سفيان عن لما حكى له أبو سفيان القصة وسأله رقل هل يرتد أحد منهم من أصحاب محمد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فقال أبو سفيان وكان أومئذ كافرا قال لا فقال هرقل بعد هذا وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يمكن أن يخرج لو قطع, لو لو لو قطع بالمناشير لا يرجع صاحب الاعتقاد الحق أبدا عن عقيدته فالراهب الملك جابه قال له ارجع قال له نشراك اسمع الكلام هموتك قال له أنت عايز عميله ده جنة ونار أنا كده أنا كده ميت يعني صاحب الحق دايماً بيحسب حسبة صحيحة يقول ما قصار أن, أن يفعل بي الظالمون حيقتلوني طيب أنا كده كده ميت لكن أن أموت وأنا على الحق فأدخل الجنة خير لي من أن أعيش يوما ولن أعيش أكثر من عمري حموت برضو بصورة أخرى وأدخل النار لا يبا ليس هناك أي مقارنة بين الحالين إطلاقاً يعني فأبى الراهب أن يرجع فدع الملك بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه نصفين حتى وقع شقان، ولم يرجع عن دينه أرأيتم الثبات على الأمر حديث خباب بن الأرد في الصحيح لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قد فعل بنا وفعل وكان خباب كان حدادا ولما آمن كان أهله الجماعه اللي هو كان عندهم كانوا ياتون بالحديد المحمي فيضعونه ويضعون ظهره عليه حتى ذهب ودك ظهره حتى لم يبقى في ظهره شحم اصلا بقى عظم كده بس ففعل به الافاعيل ونكل به نكلا شديدا رضي الله عنه فذهب في آخر ما يعني كرب ويلا له ما جرى قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كان الرجل ممن كان قبلكم لا يؤت به، فيوضع المنشار على مفرق قرأةه. أهو هذا الرجل؟ حتى يشق نصفين ما يصده ذلك عندنا. ولكنكم قوم تستعجلون. أنتم مستعجلين. اصبروا، اصبروا على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنّى. يعني ليس هناك أمر يأتي بال. بالسهولة التي يريدها الناس والشخص الذي يبتغل الشهد لابد أن يصبر على وخذ إبر النحل حتى يبلغ ما يريد ومن يطلب الحسناء لا يغله المهر فجاء بهذا الرجل وضع من على رأسه وشق نصفين وهو لا يرجع عن دينه حتى مات ثم جاء بجليس الملك الراجل دال كان نديم كان صديق الملك المقرب وأول بس ما أسلم خلاص بقى عدو وهي حسبة الشياطين هكذا أنت إما معي وإما عليم في حاجة اسمها وصل لا عليا لا معاي فجاء بجلس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبا فوضع المنشار في مفرق قرآسه فشقه حتى وقع شقاه الرجل بعده لسه مؤمن بارح يا عدو بس قال له آمن فآمن فشفاه الله دخل اليقين قلبه لأنه رأى بعينه شاف كيف أن الله تعالى لا يسلم أولياءه فثبت ولا تغتر بيكونه لسه مؤمن جديد رب إيمان وإن كان حديثا لكنه وقع في صميم القلب فلا يخرج أبدا فالراجل لسه مؤمن بقاله ما كملش من ولا حاجة والملك جاء به بالسيف ده حنموتك أنت إكسبت من الإيمان إيه يعني عايز أقول له أنت ماذا ربحت من الإيمان ربحت أن رد عليك بصرك أنا همويتك بقى خالص ارجع فلم يجد هذه المقارنة سائغة عنده وقال افعل ما بدأ لك له أيضا ولم يرجع عن دينه ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك ده بقى تكفيف المنابع جاب الراهب موتوه وجاب الراجل ده موتوه وبقى الغلام اللي هو بقى اللي يعمل قصة موتوه وراخر ومن المبكين نحن قلالا تكففنا منابع الإرهاب فجاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى قال لا من اشراك فدفعه إلى نفر من أصحاب، بعت معاه جماعة كتيبة وقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروة الجبل فخيروه حتكد على قمة جبل إفرس مثلا أعلى قمة في العالم وقفوا فوق وقالوا هتيرقع ولا نرميك من فوق عيل صغير، فأخذوه وصعدوا به الجبل فلما صعدوا به الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت هذا غلام صغير لكنه قلبه قلب كبير معلق بالله عز وجل قد بلغ به اليقين هذا المبلغ لم يعب بكل هذا الحرس الذين معه ولما وقفوا به على رأس الجبل نادى ربه وقال أي رب اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل الله تعالى يقول للشيء يكون فيكون ولا يعجزه هؤلاء ولا يعجزه أهل الأرض والسماوات جميعا فأمر الجبل فرجف بهم اهتز الجبل فسقطوا جميعا وكلهم وقعوا ورجع الغلام يمشي ولا قرروا حاجة فدخل على الملك قال ما جاء بك أين أصحابك قال كفانيهم الله بما شاء فجاء بجماعة أخرى وقال خذوه في قرقور خذوه كده حطوه في مركب واذهبوا به في قاموس البحر توسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقتلوه وقذفوه في البحر فذهبوا به فدع الله تعالى عليه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فماتوا جميعا وغرقوا ورجع الغلام يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك رحوا فندوا لبرد فقال كفنيهم الله تعالى بما شاء فقال للملك أنا ريحك لا تحاول أن تقتلني بهذه الصورة مش ممكن توصل لحاك أنا أستعين بالله فيصد عني مكرك أما أنا عايزة تنوتني قال له نعم قال له لك هتعمل الآن إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد تلم الناس كلها أهل المملكة كلهم في ساحة ضخمة وتصلبني على جذع يراني الجميع ثم تأخذ سهما من كنانتي من جعبتي أنا ثم ضع السهم في كبد القوس يجهزوا كده يعني ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميني به فإني ميت لو عملت لبالوحي أنا هتموتني على طول حط بس سهم من عندي وقل بسم الله رب الغلام قدام الناس كلها غلام ذاكي ويش ما هو كده كده ميت لكن هو هدفه من حياته أن يرجع الناس إلى الله فإن حصل هذا بأي صورة فقد أدى ما أراد هو يعيش يعمل إيه لو الناس ما أمنتش يعني ما كسبش حاجة فهو كده قد من الآخر يعني معاه ففعل الملك ذلك وجاء بالغلام وبالفعل يعني وضع أخذ سهما من جعبته ووضعه في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدره فمات فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام ده ده الرب الذي اللي... يستطيع أن يفعل كل شيء الملك حاول موته خمسين مرة ما نفعش ما قدرش عليه هو الواحد وعايل زغير لوحده والملك معاه الدنيا كلها والجيوش ما لا أعرفش يعمل في حاجة لا ما استطاع أن يأتي بمراده أو يقتله إلا لما استعان بربه عليه يبقى ربه أقوى منه رب هذا الغلام أقوى من الملك وكل اللي مع الملك فآمنوا كلهم برب الغلام فوقع الغلام ما أراد غلام زكي وهكذا الداعية الداعية كل اللي هم في الدنيا الناس تأتي إلى الله عز وجل مش لازم يكون على ايده هو وعلى إيده أي حد أهم شيء يكون هو سبيل يعني كما قلنا أصبر إلى الله عز وجل بما يستطيع لازم يجي في يكتبوا اسمه على ال ده دل اللي عمله دل مش لازم بأي طريقة يستطيع أن يدل على الله تعالى لو براقبته كما جرى للبويطي صاحب الشافعي قال لما أخذوه في المنحة خلق القرآن ومات في الطريق حبوا يخلصوه من الحديد فقال دعوني أموت في حديدي ليأتي قوم من بعد يعلمون أنه قد مات في هذا السبيل وناس في حديدهم يعرفون أن هذا الدين دين غالي وأن أي حد رخيص قدام الدين كل شيء يسترخص أمام الله عز وجل فآمن الناس جميعا وده اللي كان يخشاه الملك ولم وصل لما يريد حقق المطلوب من دعوته فأمر الملك بالأخاديد أم بقى يرجع ويقول لنا كده خلاص وصلت للسكة مسودة مع الناس دي وهذا غلام وربه أقوى منه يستجيب يعني أبدا كان الحل في نظر هذا الطغير هو يموت الناس كلها اللي أسلمت ده دول المملكة كلها هل تعطيه ملك على مين يعني الملك هذا عايز جمهور عايز عايز شعب لو ملك من غير شعب ما يباش ملك ملك على نفسه يعني ما تفرقش أم حاجة هو برضو يعيش دور الملك المنتصر المظفر كان. كما يقول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامت خرقاء تنفر من صفير الصافري فجمع الناس كلهم وخد الأخديد عمل الفتح عمل خنادق في الأرض وملأ نارا وخذ يخذف فيها الناس قتل جماعي إبادة جماعي وقال من لم يرجع عن دينه فأقحمه في النار فاقتحم الناس النار ناس نسمو من بلهم خمس دقائق ما كملوش ساعة مؤمنين ودخلوا على النار بقلوب مطمئنة لأن الإيمان إذا دخل كما قلنا القلب ما بيطلعش تاني يهون عليه كل شيء لكن مهم إذا يدخل الإيمان القلب كيف يدخل الإيمان القلب بصورة صحيح بصورة فيها يقين ناس أسلموا من دقائق ودخلوا النار كده ب... ولا حد فكر يرجع ما بقي إلا امرأة جاءت امرأة ومعها صبي صغير لسه عيل وجاءت حتى تلقي نفسها فنظرت للغلام فتقاعست صعب عليها ابناء الزغير مش على نفسها مش فرق معها نفسها في حاجة لكن نظرت فإذا معها غلام صغير لسه طفل بيرضع فلما نظرت إليها تقاعست رجعت لورا شوي فقال لها الغلام وهذا غلام نطق في المهد قال يا أمه اصبري فإنك على الحق اقتحمي انزل النار انت الأخرى هتعيش تعمل ايه فألخت نفسها في النار هكذا يكون ال... هكذا يكون البلاء وهكذا يكون الثبات على الحق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته